تمامه ابن ا ث ا ل الحنفي ث م ا م ه ابن اوثال هذا أب سيده اهل ا ل ي م ا م ة الحنفي بني ح ن ي ف ة وكان مشركا ف أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم س ر ي ة ف أ د ر ك و ا تمامه قد جاء يريد ا ل ع م ر ة فاخذوه و ت و ا به إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذوه اسيرا و ت و ا ه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ م ر أ ن يربط في المسجد هذا فيه جواز ربط ا ل أ س ي ر في المسجد وفيه جواز دخول الكافر في المسجد أ م ر بربطه في س ا ر ي ة المسجد ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليه وقال ما وراءك يا ث م ا م ة قال خيرا إ ن تنعم تنعم على شاكر و إ ن ترد ي مالا أ ع ط ي ن ا ك ما تريد و إ ن تقتل تقتل ذا دم فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ثم جاء من اليوم الثاني وقال له مثل ما قال ما وراءك يا ث م ا م ه قال ث م ا م ه مثل ما قال في ا ل أ و ل ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء في اليوم الثالث قال له ما وراءك يا ث م ا م ه قال خيرا إ ن تقتل تقتل ذا د ا و إ ن تنعم تنعم على شاكر و إ ن ترد ي مالا خذ ما تريد قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ط ل ق و ا ث م ا م ا ف أ ط ل ق و ه فذهب إ ل ى مكان قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء و أ ع ل ن إ س ل ا م ه وقال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن ك رسول الله والله يا رسول الله ما كان على وجه ا ل أ ر ض وجه أ ب غ ض إ ل ي ه من وجهك وما كان على وجه ا ل أ ر ض دين أ ب غ ض إ ل ي من دينك وما كان على وجه ا ل أ ر ض بلد أ ب غ ض إ ل ي من بلدك و ا ل آ ن أ ن ا أ ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ف أ ط ل ق و ه وذهب و أ د ى ا ل ع م ر ة بعدما أ س ل م ف قالت له ق ر ي ش ص ب ع ت يعني خ ر ج ت ع ن د ي ن ك قال, قال ربي الله عن ه والله ل ا ي أ ت ي ك م من اليمان ح ب ة حمقى لان ل أ ن اليمان بلاد ز ر ا ع وكانوا يوم و ي ن ا ل حجاز ب ا ل ب ر والخبو ب فاقعهم ربي الله عن ه و م ن ع استيراد الحبوب من اليمامه إ ل ى الكفار لما أ س ل م